وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله معاشر المسلمين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 إن حياة الناس بعامه مليئة بالشواغل والصوارف المتضخمة والتي تفتقر من حيث الممارسات المتنوعة إلى شيء من الفرز والترتيب لقائمة الأولويات منها مع عدم إغفال النظر حول تقديم ما هو أنفع على ما هو نافع فحسب ثم إن الضغوط النفسية والاجتماعية الكبيرة الناتجة عن هذا الترخم ربما ولدت شيئا من النهم واللهث غير المعتاد تجاه البحث عما يبرد غلة هذه الرواسب عما يبرد غلة هذه الرواسب المتراكمة ويطفئ انوارها إن الحضارة العالمية اليوم قد عنيت بإشعال السلاح ورفع الصناعة وعولمه بقاع الأرض تلكم الحضارة التي حولت الإنسان التي حولت الإنسان إلى شبه آلة تعمل معظم النهار تعمل معظم النهار إن هي عملت ليكون ساهرا أو سادرا أو خامدا ليلة هذه هي الثمرة الحاصلة ليس إلا إن تلكم الحضارة إن تلك الحضارة برمتها لم تكن كفيلة في إيجاد الإنسان الواعي الإنسان العاقل الإنسان المدرك الموقن بقيمة وجوده في هذه الحياة وحكمة خلق الله له بل إنما فيها من آليات متطورة وتقنيات كان سببا بصورة ما في إيجاد شيء من الفراغ في الحياة العامة مما ولد المنادات في عالم الغرب بما يسمى علم اجتماع الفراغ وإن لم يكن هذا الفراغ فراغ وقت على أقل تقدير فهو فراغ نفس وفراغ قلب وفراغ روح وأهداف جادة ومقاصد خالية من الشوائب يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد إن الحضارة العالمية حينما توفر للإنسان بالتقدم العلمي والجهد الصناعي قوة الإنسان ونشاطه وتوفر له مزيدا من الوقت ثم يكون في نفسه وقلبه وروحه ذلكم الفراغ فهنا تحدث المشكلة ويكمن الداء الذي يجعل اوقات الفراغ في المجتمعات تعيش اتساعا خطيرا حتى صارت عبئا ثقيلا على حركتها وامنها الفكري والذاتي ومنفذا لاهدار كثير من المجهودات والطاقات المثمرة ان غياب الضبط والتحليل والترشيد للظاهرة الحضارية الجديدة المنشئة اوقات الفراغ لا يمثل دليلا بارزا على وجود شرخ في المشروع الحضاري والعولمه الحره غير بعيد ان تؤتى الامه المسلمه من قبله وان عدم وعينا التام بخطوره هذا المسلك تجاه اوقات الفراغ وعدم وعينا التام بالماده المناسبه لشغل تلك الاوقات في استغلال العمليه التنمويه والفكريه والاقتصاديه البناءه لجدير بأن يقلب صورته إلى معول هدم يضاف إلى غيره من المعاول من حيث نشعر أو لا نشعر والتي ما فتئ الأجنبي عنا يبثها ليل نهار لنسف حضارة المسلمين على كافة الأصعدة بلا استثناء كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري إن الإسلام دين صالح للواقع والحياة يعامل الناس على أنهم بشر لهم أشواقهم القلبية وحظوظهم النفسية فهو لم يفترض فيهم أن يكون كل كلامهم ذكرى وكل شرودهم فكرى وكل تأملاتهم عبرة وكل فراغهم عبادة كلا ليس الأمر كذلك وإنما وسع الإسلام التعامل مع كل ما تتطلبه الفطرة البشرية السليمة من فرح وترح وضحك وبكاء ولهو ومرح في حدود ما شرعه الله محكوما باداب الإسلام وحدوده عباد الله إن قضية إشغال الفراغ باللهو واللعب والمرح والفرح لهي قضية لها صبغة واقعية على مضمار الحياة اليومية لا يمكن تجاهلها لدى كثير من المجتمعات بل قد يشتد الأمر ويزداد عند وجود موجبات الفراغ كالعطل ونحوها حتى أصبحت عند البعض منهم مصنفة ضمن البرامج المنظمة في الحياة اليومية العامة وهي غالبا ما تكون غوغائية تلقائية ارتجالية ينقصها الهدف السليم لا تحكمها ضوابط زمانية ولا مكانية فضلا عن الضوابط الشرعية وما يحسن من اللهو وما يقبح الترويح والترفيه عباد الله هو إدخال السرور على النفس والتنفيس عنها وتجديد نشاطها وزمها عن السآمة والملل وواقع النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته يؤكد أحقية هذا الجانب في حياة الإنسان يقول, يقول سماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة اكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان طويل الصمت وكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون فيبتسموا معهم إذا ضحكوا رواه مسلم وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي سلمة بن, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا اريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه وذكر ابن عبد البر رحمه الله عن أبي الدرداء أنه قال إني لأستجم لا نفسي بالشيء من اللهو غير المحرم فيكون أقوى لها على الحق وذكر ابن أبي نجيح عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني ليعجبني أن يكون الرجل في أهله مثل الصبي فإذا بغي منه حاجة وجد رجلا وذكر ابن عبد البر عن علي رضي الله عنه أنه قال أجموا هذه القلوب والتمسوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان يقول ابن الجوزي ولقد رايت الانسان قد حمل من التكاليف امورا صعبه ومن اثقل ما حمل مداراه نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره فرأيت الصواب قطع طريق الصبر بالتسليه والتلطف للنفس وبمثل هذا تحدث ابو الوفاء ابن عقيل فقال العاقل اذا خلا بزوجاته وامائه لاعب ومازح وهازل يعطي للزوجة والنفس حقهما وان خلا باطفاله خرج في صورة طفل وهجر الجدة في بعض الوقت هذه عباد الله بعض الشذرات حول مفهوم الله والتسليه والترويح يؤكد من خلاله ان الاسلام قد عني بهذا الجانب حق العناية غير اننا نود ان نبين هنا وجه الهوة بين مفهوم الاسلام للترويح والتسليه وبين اللهو والمرح في عصرنا الحاضر والذي هو بطبيعته يحتاج الى دراسات موسعه تقتنص الهدف للوصول الى طريقه مثلى للافاده منها في الاطار المشروع فينبغي دراسه الانشطه الترويحيه الايجابيه منها والسلبيه والربط بينها وبين الخلفيه الشرعيه والاجتماعيه للطبقة الممارسة لهذا النشاط ومدى الإفادة من الترويح والإبداع في الوصول إلى ما يقرب المصالح ولا يبعدها وما يرضي الله ولا يسخطه وتحلل... وتحليل الفعل وردود الفعل بين معطيات المتطلبات الشرعية والاجتماعية وبين متطلبات الرغبات الشخصية المشبوهة واثر تلك المشاركات في إذكاء الطاقات والكفاءات الانتاجيه العائدة للأسر والمجتمعات بالنفع العام في دينهم ودنياهم ان علينا جميعا كمسلمين ان نشد عزائمنا لصيانتها ما امكن من اي ضياع في مرح او لهو غير سليم او مما اسمه اكبر من نفعه فلا ينبغي للمسلمين فلا ينبغي للمسلمين ان يطلقوا لانفسهم العنان في الترويح بحيث يزاحم آفاق العمل الجاد والليقظه المستهدفه ولا ان يشغل عن الواجبات او تضيع بسبب الانغماس فيه الفرائض والحقوق اذ ليست اباحه الترويح واستر كامل الجد الا ضربا من ضروب العون وشحل الهمه وشحذ الهمه على تحمل اعباء الحق والصبر على تكاليفه والاحساس بان ما للجد اولى بالتقديم مما لللهو والترويح وبهذا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة بن عامر وقد شكا إليه تخلل بعض أوقاته بشيء من الملاطفة للصبيان والنساء فقال له صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة أما أن يصبح الترويح للنفس طابع الحياة في الغدو والآصال والخلوة والجلوة وهما أساسا من هموم المجتمعات في الحياة العامة فهو خروج به عن مقصده وطبيعته واتجاه بالحياة الى العبث والضياع والانسان الجاد عليه ان يجعل من اللهو والترويح له ولمن يعوله وقتا ما ويجعل للعمل والجد و... ويجعل للعمل والجد اوقاتا للعكس لا سيما ونحن نعيش في عصر استهوت معظم النفوس فيه كل جديد وطريف حتى صارت اكثر انجذابا الى احتضان واعتناق ما هو وافد عليها في ميدان اللهو والمرح ولا غرو في ذلك عباد الله فإن الاسترخاء الفكري وهشاشة الضابط القيمي لدى البعض منا هما أنسب الأوقات لنفاذ الطرائف والبدائع إلى النفوس وهنا تكمن الخطورة ويستفحل الداء فاللهو المنفتح عباد الله, المنفتح عباد الله. والذي لا يضبط بالقيود الواعية إنه ولا شك يتهدد الاصاله الاسلاميه ليصبح تبهللا بين خطرين احدهما خطر في المفاهيم إن كان, ان كان هناك شيء ان كان هناك شيء ان كان هناك شيء من بعض المسابقات تدعى ثقافيه تقوم في الغالب على جمع للتضاد الفكري او تنميه الصراع الثقافي او تصديع الثوابت المعلوماتيه لدى المسلمين بقطع النظر عن التفسير المادي للتاريخ والحياة او على اقل تقدير الاكتاري من طرح ما علمه لا يحتاج اليه الذكي ولا يستفيد منه البليد والخطر الثاني عباد الله تلك التي تعد وسائل للترويح والتسليه عبر القنوات المرئية التي تنتج مفاهيم مضللة عبر طرق جالبة في الثقافات والشهوات لاسترقاق الفكر من خلال فنون او اساطير او عروض لما يفتن او للسحر والشعوذة وما شاكلها ونتاج الخطرين ولا شك تمزق خطير متمثل في سوء عشرة زوجية او تباين افراد اسرة اسلامية ناهيكم عن القتل والخطف والانتحار والتآمر والمخدرات والمسكرات وهلما جراء وما حال من يقع في مثل هذا الترويح الا كقول من يقول وداوني بالتي كانت هي الداء او كما يتداوى شارب الخمر بالخمر فلرب لهو بمره واحده يقضي على برج مشيد من العلم والتعليم للنفس ويا لله كم من لذة ساعه واحده اورثت حزنا طويلا وان ما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله أيها الناس واعلموا أن شريعة الإسلام شريعة غراء جاءت بالتكامل والتوازن والتوسط ففي حين إن فيها إعطاء النفس حقها من الترويح والتسليه، فإن فيها كذلك ما يدل على أن منه النافع ومنه دون ذلك فقد صح عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل غير تعذيب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بسهمه الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الحديث والباطل من الأعمال هنا ما ليس فيه منفعة ولم يكن محرما فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك كالأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك انتهى كلامه ويقول ابن العربي رحمه الله عن هذا الحديث ليس مراده بقوله باطل أي أنه حرام وإنما يريد به أنه عار من الثواب وأنه للدنيا محض لا تعلق له بالآخرة والمباح منه باقن انتهى كلامه هذا في اللهو المباح عباد الله وأما اللهو المحرم أو اللهو المباح الذي قد يفضي إلى محرم فاستمعوا يا رعاكم الله إلى كلام الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حيث يقول باب كل لهو باطل إذا أشغله عن طاعة الله يعلق الحافظ بن حجر على هذا فيقول أي كمن التها بشيء من الأشياء مطلقا سواء كان مأذونا في فعله أو منهيا عنه كمن اشتغل بصلاة نافلة أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلا حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدا فإنه يدخل تحت هذا الضابط وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها, لا وإذا كان هذا في الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها فالحاصل أيها المسلمون أن الترويح والفرح ينبغي أن يخضع للضوابط الشرعية والا يبغي بعضها على حدود الله والله جل وعلا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ألا وإن من أراد أن يفرح ويلهو فليكن فرح الأقوياء الأتقيا وهو في نفس الوقت لا يزيغ ولا يبغي بل يتقي الأهازيج والضجيج التي تقلق الذاكر وتكسر قلب الشاكر ولله ما احسن كلاما لحكيم من حكماء السلف يصف فيه الباغين في اللهو العابين منه الهيم دون رسم للحق او رعاية للحدود حيث يقول عن مرحهم انه من مشوشات القلب الا في حق الاقوياء فقد استخفوا عقولهم واديانهم من حيث لم يكن قصدهم إلا الرياء والسمعة وانتشار الصيد فلم يكن لهم قصد نافع ولا تاديب النافذ فلبسوا المرقعات واتخذوا المتنزهات فيظنون بأنفسهم خيرا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويعتقدون أن كل سوداء تمره فما أغزر حماقة فما أغزر حماقة من لا يميز بين الشحم والورم فإن الله تعالى يبغض الشباب الفارغ ولم يحملهم على ذلك إلا الشباب والفراغ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه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 وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين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 يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر فسقه الإنس والجن برحمتك يا عزيز ويا غفار بقوتك يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والاكرام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم احفظنا بالاسلام قائمين اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدين يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين